للإنكار والفاء عاطفة على جملة محذوفة على أصح القولين والتقدير أيعرضون عن كتاب الله فلا يتدبرون القرآن كما أشار له في الخلاصة بقوله وحذف متبوع بدى هنا استبح وقوله تعالى أم على قلوب أقفالها أم فيه منقطعة بمعنى بل فقد أنكر تعالى عليهم إعراضهم عن تدبر القرآن أنكر ذلك بأداة الإنكار التي هي الهمزة وبين أن قلوبهم عليها أقفال لا تنفتح لخير ولا لفهم قرآن وما تضمنته هذه الآية الكريمة من التوبيخ والإنكار على من أعرض عن تدبر كتاب الله جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقوله تعالى افلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي اباءهم الأولين وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقد ذم جل وعلا المعرض عن هذا القرآن العظيم في آيات كثيرة كقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها الآية وقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم أي تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها فإنه معرض عنها غير متدبر لها فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهما يقدر به على التدبر وقد شك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن كما قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتغلين بذلك هم خير الناس كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال المؤلف رحمه الله فإعراض كثير من الأقطار عن النظر في كتاب الله وتفهمه والعمل به وبالسنة الثابتة المبينة له هو من أعظم المناكر وأشنعها وإن ظن فاعلوه أنهم على هدى ولا يخفى على عاقل أن القول بمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اكتفاء عنهما بالمذاهب المدونة وانتفاء الحاجة إلى تعلمهما لوجود ما يكفي عنهما من مذاهب الأئمة أن ذلك من أعظم الباطل وهو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابة رضوان الله عليهم ومخالف لاقوال الائمه الاربعه رحمهم الله فمرتكبه مخالف لله ولرسوله ولاصحاب رسوله جميعا وللائمه كما سترى ايضاحه ان شاء الله تعالى قال رحمه الله مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة المسألة الأولى اعلم أن قول بعض متأخر الأصوليين إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر عن الصحابة أن ذلك قول لا مستند له من دليل شرعي أصلا بل الحق الذي لا شك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة يجب عليه تعلمهما والعمل بما علم منهما أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعا وأما ما علمه منهما علما صحيحا ناشئا عن تعلّم صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثا واحدا ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس قال رحمه الله فالقول بمنع العمل بما علم من الكتاب والسنة حتى يحصل رتبة الاجتهاد المطلق هو عين السعي في حرمان جميع المسلمين من الانتفاع بنور القرآن حتى يحصل شرطا مفقودا في اعتقاد القائلين بذلك وادعاء مثل هذا على الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو كما ترى أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وسنكمل حديث المؤلف حول تلك الآية في لقاءات قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته